الوحدة الثالثة. الدرس الأول. بيتي. واحد. استمع إلى العبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها. مطبخ. غرفات الجلوس. غرفة النوم. ورفة الأطفال صالة شرفة حمام مرحاض سرير أريكة مغسل غسالة الملابس كرسي سجادة ثلاجة طاولة